112. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 113. من الله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 117. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 118. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن 117. وإنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخذي العظيم 118. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة 119. ونعبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 110. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.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 117. معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين 118. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 119. يأمرون في المنكر وينهون عن 117. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 118. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 119. ولهم عذاب مقيم كالذين مِن كالذين كَانُوا قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 112. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا 113. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا. دنيا والاخره واولائك هم الخاسرون الم ياتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسل 117. فَمَا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 119. يأمرون بالمعروف وينهون عن ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ 119. يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 110. يحلقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا